قُل إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي دَرِيئٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ قَبْلَ مِمَّنِ اشْتَرَكُوا اللَّهَ كَاذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّنَا لَنُفْلِحُ الظَّالِمُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمْ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَجْعَلُونَ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ أُغُنْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ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 وَلِيم وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنأَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْرِقُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وَلَوْ تَرَى إِذْ نُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا يا ليس لا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين